ذكرى قديمة كلمات سعود حسين الخريب أداء علي الكدادي <تصفيق> <تصفيق> يا صاحبي مشا واللي wali, من wali, wali, How كيف انكسر عظم من, من الكاف للكوع وشلون راح العمر من دون قيمة هذا زمان فيه طمع ومطموع حتى بشاره تجعل نفس المولع في زمن الناس قيمه مطبوع بصدور الرياجيل مطبوع بصدور متلقى. اتى طموح الخلق I'm